book 2 shwidi 7 7 ritskhubi al a'dad al a'dad اوري 3 1 2 3 1 2 3 في تفلي 3 امده انا اعد حتى 3 انا اواصل العد انا اواصل العد ادخي خوتي اكسي اربعة، خمسة، ستة, أربعة, خمسة, ستة. شفيدي، اربعة، تخرا سبعة، ثمانية، تسعة سبعة، ثمانية، تسعة ما فيتفلي أنا أعد أنا أعد شين إيتفلي أنت تعود، أنت تعودين أنت تعود، أنت تعودين إس إتفليس. هو يعد ارتي بيرفلي واحد الاول واحد الاول اري اثنان الثاني اثنان الثاني سامي 3 مسمى 3 الثالث 3 الثالث 4 م4 4 الرابع 4 الخامس 5 الخامس اكس سي السادس 6 السادس شويدي مشويدي سبعه السابع 7 السابع ربع مروه 8 الثامن 8 الثامن 9 مَخْرَة 9